ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تُنفقوا من خير فليأنفسكم وما تُنفقون إلا بتكا أوجه الله وما تُنفقوا من خير وفِي نِكُمْ وَأَن تُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَى الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْصَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءً مِنَ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحر من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأنت تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تُوفَّى كل نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترزون من الشهداء أن تضل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصة عند الله وأقوى الشهادة وأدنى أن لا ترتابوا وأدنى أن لا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يظهر ركاب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوقم لكم اتقوا الله ويعلّمكم الله والله بكل شيء عليم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 مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبواب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقاطرة من الذهب والفزة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متع الحياة الدنيا والله عنده حسن ما أب قل أونبئكم بخير من ذلكم لل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 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويعفو لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله أصلف آدم ونوح وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم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 من الصالحين. قال ربي أنا يكونني غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار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 من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدب كهلا ومن الصالحين قالت ربي يكون يكونني ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمران فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من رب أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص، وأحي الموتى بإذن الله، وننبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لا لكم إنكم تؤمنون.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 الظالمين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤفِّيهم أجورهم الله لا يحب الظالمين، ذلك نَتْلُه عليك من الآيات والذكر الحكيم.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 وما وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا به لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَالَّذِينَ تَبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ يظلونكم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْمِسُونَ تعلمون وقال وَتَكْتُمُونَ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 إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينزل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله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 من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أأخررتم أخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أَوَاغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإسحاق, وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ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 Don't stop يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أن فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوهما كفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم في رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله وَإِنَّ ٱللَّهَ لَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَـٰلَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يزركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ظربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وظربت عليهم المسكنة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 حرّثوا من ظلموا أنفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبلا والدماء عن التم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقل. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يزركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون قد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا ستقو وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض والله غفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضحا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والزراء والكازمين الغيز والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو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 أنتم تنظرون